يؤد العنف الأسري من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تؤثر سلبا على بنية الأسر وتماسكها وينعكس أثره على المجتمع ككل ويتجلى هذا النوع من العنف في أشكال مختلفة مثل العنف الجسدي والعاطفي واللفظي وفي بعض الأحيان العنف الاقتصادي أيضاً تتعدد أسباب العنف الأسري وتشمل أسباباً نفسية كالتربية العنفية في الطفولة والاضطرابات النفسية كالاكتئاب والغضب المزمين كما تساهم العوامل الاقتصادية كالفقر والبطالة في تزايد التوتر الداخلي وتفاقم النزاعات ولا ننسى أن المخدرات والكحولات تعد أحد أهم مسببات العنف أما نتائج العنف الأسري فهي عديدة وخطيرة في المستوى الفردي يؤدي العنف إلى تدني الثقة بالنفس والإنعزال والإصابة بالأمراض النفسية كالاكتئاب والقلق أما في المستوى الأسري، فإنه يؤدي إلى تفكك العلاقات وفقدان الأمان العاطفي وزيادة نسبة الطلاق. وعلى مستوى المجتمع، يساهم العنف في إنتاج أجيال مضطربة وغير قادرة على التواصل الصحي. ولمواجهة هذه الظاهرة، يجب تعزيز التوعية في المدارس والإعلام وتقديم الدعم النفسي للضحايا وتشديد العقوبات على المرتكبين. كما يجب دعم برامج الإرشاد الأسري، وتعليم مهارات الحوار وحل النزاعات بشكل سلمي في الختام إن العنف الأسرية ليس مسألة شخصية بل هو خطر يهدد الأمن الاجتماعي والنمو الإنسانية ويجب التصدي له بجهود مشتركة تضمن السلام والكرامة في كل بيت